أكرر لنا دروب دنيانا وآخرتنا اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع وعمل حق يرفع وأجرا مضاعفا لا يقطع بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين Allahumma ya jami'a as-sha-taat wa ya mukhri jannabat wa ya mujib addawah wa ya qaadi alhajaa ya... Allahu akbar, Allahu akbar Allahu Wa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 hay uh... a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 من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة إلهي دعاك المذنبون فوجدوك طبيبا وقصدك التائبون فوجدوك حبيبا ورغب فيك المشتهدون فوجدوك مجيبا وسألك السائلون فوجدوك قريبا وها نحن عبادك الواقفون على أعتابك الراجون لعفوك وكرمك فلا تردنا خائبين واستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين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 وأعطينا حتى ترضينا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بركة دائمة وحفظا من كل عين لامة وأن تشملنا بكريم عفوك وجميل ثوابك وغفرانك يا ارحم الراحمين اللهم يا رازق البرايا ويا دافع البلايا الله الله اكبر الله اكبر اشهد الله لا اله الا الله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 لا إله إلا الله استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله هو أكبر.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 أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر الله الله سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ الله أكبر الله Allahoe Allah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 ضلال يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر كل شيء خلقناه بقدر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 وَكُلّ شَيء فَعَُ فيِي الزُب وَكُلُ صَغيرم وَكَبيرم مُْتَطَر إِ المُتَّقينَ فيِي جَن النَّاتِ في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده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 Shabbat shalom.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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بَلْ نَقُذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَذْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 كذلك ناجز الظالمين اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتاقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمن وجعلنا في الأرض رواسي أن تميذ بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خَلَقَ الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما دعلنا لبشر مِنْ قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون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 وَإِذَا رَآَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٌ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ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 من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحن ولا يسمع السم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن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 وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ